بلا حب بلا وجاع قلب وش جانا من وراها الحب غير الألم غير التعب وش جانا بلا حب بلا وجاع قلب وش جانا من وراها الحب غير الألم غير التعب وش جانا يا ناس أنا ما بيدفى قلبي من الحب اكتفى وين العشق وين الوفاء ودعانا يا ناس أنا ما بيدفع قلبي من الحب اكتفى وين العشق وين الوفاء ودعانا بلا حب بلا حب بلا وجع قل وش جانا من وراء الحب غير الألم قال وش جانا يا قلبي يكفي ما جرى الجرح توى ما برى ما جانا الدنيا ترى كفانا يا قلبي يكفي ما جرى الجرح توى ما برا ما جانا الدنيا ترى كفانا جربت في مرة الهوى وأخلصت أنا وقلبي سوا وفجأة كذا الغالي نواي إنسانا جرّب في مرة الهوى وأخلصت أنا وقلبي سوا وفجأة كذا الغالي نواي إنسانا بلا, بلا حب بلا وجاع كر وش جانا من ورها الحب det är absolut jag. Ja, jag har fått mina ord. Jag har inte sett dig på måndag. Jag har inte sett dig på نشتاق Jag ارحل inte sett dig ونسانا ما عاد يغرينا العشق ما صرنا ويا نتفق والحظ ما عمره صداق ويانا ما عاد يغرينا العشق ما صرنا ويا نتفق والحظ ما عمره صداق ويانا بلا حب بلا عقل من ورها الحب لو وجعكم وش دار من ورا الحب غير التعب والجانا